جاد ونعيد أمجاد الجدود ونحطم الكفر العنيف فسلاحنا شر الحمين ونحطم الكفر العنيف فسلاحنا شر الحمين. ولأجله زحف الجنود ولأجله زحف الجنود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 عاد الاسود ونشيدهم عاد الاسود نبغي انتصارا او نبي نبغي انتصارا او نبي نبغي الشهاده وصول كي ينصر الحق السعيد نبغي الشهاده وصول كي ينصر الحق السعيد نحمي الحما بدم الشهيد نحمي الحما بدم الشهيد نبن العلى بدم الشهيد نبن العلى بدم, بدم الشهيد فلتهتفوا هيا نذود موت الشهيد لديه عيد فلتهتفوا هيا نذود موت الشهيد لديه عيد موت الشهيد لديه زئرا الاسود